وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَ وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ أَعْلَنَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبَلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إلَّا لِنَعْلَمَ مِنْ يَتَبِعُ الرَّسُولَ مِنْ مَنْ يَنْطَلِبُ عَلَى عقبيه